أشار عظمى أن المجد والبقاء لهذا الدين وأن النصر للمسلمين وإنكرها الكافرون والآن نبدأ في درسنا قال المؤلف المقصد الأول الضعيف المقصد الأول الضعيف من الحديث الضعيف تعريفه من الحديث حديث هذا لفظ نبوي ما زلنا. هذا حديث نبوي ما زلنا مع اللفظ النبوي تعريفه الحديث الضعيف لغة ضد القوي إذن الضعيف في اللغة ضد القوي والضعف حسيا ومعنوي الضعف يكون حسيا ويكون معنويا والمرال به هنا الضعف المعنوي لأن الحديث ليس جسدا ولا فيه روح الأصل عرفنا إذن شيء معنوي اصطلاحا هو ما لم يجمع صفته الحسن باكمال شرط من شروطه سواء صفة الحسن كما ضبطها المؤلف أو صفة الحسن او درجة الحسن الا من باب اولى طبعا الا يبلغ درجة الصحيح الا يبلغ درجة الصحيح فاقتصر المؤلف بقوله ما لم يجمع صفة الحسن يعني من باب أولى أنه لم يجمع درجة الصحيح أو صفة الصحيح قال البيقون في مضومته البيقون اسمه عمر بن محمد متوفى سنة 1080 للهجرة قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر وهو الطعيف وهو أقساماً كثر في رواية أو في نسخة وهو أقساماً كثر وهو أقساماً كثر وهي أرجح بالنسبة لتناسب آخر كلمة من الشطر الأول قصر كثر لمعنى كثرت أقسامه كثرت أقسامه إذا كان منصوباً يعني ليس مشكلة على كله تفاوته ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته يتفاوته معنى يختلف إذن تختلف مراتب الضعف أو أسباب الضعف شدة نعم حسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحية كما أن الصحيحة درجات كذلك الضعيف أو الضعف درجات أيضا فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المنكر وشبه أنواعه الموضوع الحقيقة المنكر والواهي عبارة عن القاب لكن هي من درجة الضعيف جدا إذا الحديث المنكر والواهي من درجة نفس الدرجة يعني مع الضعيف جدا عبارة عن تنوع في الألفاظ أما المؤدى واحد مشر أنواعي الضعيف الموضوع هذا عندما يجعل الموضوع من الضعيف المتقدمون كانوا يعني يقسمون الحديث إلى قسمين إلى صحيح وضعيف فيجعلون حتى الموضوع والواه ومكر في أقسام الضعيف إذا الحريف عند المتقدمين أقسم إلى قسمين من حيث الصحة والضعف أو هل أسانيد أي أشدها ضعفا وبناء على ما تقدم في الصحيح من ذكر أصحي الأسانيد فقد ذكر العلماء بحثي الضعيف ما يسمى بأوهى الأسانين وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أوهى الأسانين بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات والملدان وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره فمنها دائما كتاب الحاكم إذا أطلق مراد به معرفة علوم الحديث بالنسبة للقواعد بالنسبة للقواعد ومصطلح الحديث ينقل ابن الصلاح وغيره من هذا الكتاب من كتاب معرفة علوم الحديث لحاكم طبعا بالنسبة للأحاديث يقول وخرجه الحاكم صححه الحاكم عرفنا ما أشبالها فهذا في كتاب المستدرك على الصحيحين أما القواعد فهي بأخذ من كتابه معرفة علوم الحديث أوهد أسانين بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه صدقة ابن موسى الدقيقين إذن صدقة ابن موسى الدقيقين عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة الأجمعين هذا إذن أوهى بمعنى أشد الأساليب ضعفاً عن أبي بكر الصديق وهذا الإسناد لكن ينبه أن ننبه على أمر حتى لا يظن القارئ أو المتابع أن هذا الرجال يعني هؤلاء الرجال جميعاً يعني مثلا هم متهمون بالكذب أو مهزقون أو كذا ولذلك سنفصل في أحوال هؤلاء الرجال في هذا الإسلام صدقة ابن موسى قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق يهم صدوق يهم يعني هو عدل لكن خف ضبطه خف ضبطه فنزل إلى مرتبة الصدوق وله أوهام أيضا لأنه صدوق لكن له أوهام أحيانا يعني يخطئ في بعض الأحاديث لكن ليست كثيرة هذه الأحاديث لذلك ما قال صدوق كثير الخطأ أو فاحش الوهم إنعم ما أشبه ذلك عن فرقل السبقي هذا وصفه ابن حجر بقوله صدوق كثير الخطأ إذن هو سبب الضعف في هذا الإسمال إذن فرقاً هذا صلوق كثير الخطأ فالرجل إذا كان وصف بأنه صلوق أيهما رجل ملتزم رجل تقي رجل تقي عدل عرفنا غير لكن أتي من أي سبب ضعفه؟ من جهة حفظه وضبطه اختلنا ضبطه لذلك قال فيه ابن حجر كثير الخطأ عن مرة الهمداني عن مرة الطيب الهمداني أيضا مرة هذا هو ابن شراحين إذن مرة هذا ابن شراحين لفتح الشين لفتح الشين من رجال البخاري ومسلم والأئمة أصحاب السنة إذن هذا رجل فقه حجم رجال الأئمة الستة لا علاقة له بسبب من قريب ولا من بعد بضعف الحليث عرفنا الضعف في برقد هذا والليل في ترميذه صدقة أوهى أساني الشاميين محمد بن قيس المصلوب المصلوب لمعنى أخذ وأقره أقر بما فعله من أشياء تدني على الزندق والكفر لذلك أخذه أبو جعف المنصور في أيامه نعم أجعله محاكمة ثم أمر بقتله بقطع رأسه وعلقه على الخشب عند الجامع الأموي علقه على الخشب عند الجامع الأموي لذلك قيل فيه محمد ابن قيس المصلوب يعني صلب على الخشرة رفع على الخشرة بعد أن القتل ضربت عنقه طبعاً هو كذاب هذا الرجل الكذاب الرواة عنه كانوا يدلسون اسمه ونسبه يدلسون اسم أبيه أحياناً لذلك هو اسمه محمد ابن سعيد ابن حسان ابن قيس لاحظ النساب جاء هنا إلى جد أبيه محمد بن سعيد بن حسان بن قيس قيل إن الرواة عنه قلب اسمه على ما يزيد على خمسين وجها على خمسين وجها ليخفى طبعا على الناس ليخفى على الناس عن عبيل الله ابن زحر عن عبيل الله ابن زحر هذا صدوق يخطئ هذا وصفه ابن حجر بأنه صدوق يخطئ عن علي ابن يزيد هذا يعرف بعلي ابن يزيد, يزيد الألهاني الشامي فيه خلاف بعضهم اكتفى بأنه ضعيف وآخرون جعلوه شديد الضعف أو ممكن الحديث إذن لا خلاف أنه ضعيف لكن هل هو ضعيف جداً فيه خلاف عن القاسم من عبد الرحمن القاسم من عبد الرحمن هذا في خلاف أيضاً بين العلماء فالوسط النقول غير قوي نزال فيه خلاف بين أهل العلم في الحكم على هذا الرجل فالأولى أن نقول غير قوي يعني هذا التضعيف خفيف تلين أو تضعيف خفيف مشهدي عن أبي أمامة أبو أمامة الباهلي طبعا عاش فترة في الشام وتوفى سنة 86 هذا الإسناد يذكرنا بماذا للفائدة؟ هذا الإسناد هو الإسناد الذي روي فيه ذاك الحديث المشهور على ألسنته أعاذ والقصص وأصحاب الحكاية هذا وهو حديث ثعلبة قصة ثعلبة نعم عرفنا قصة ثعلبة وقصة امتناعه عن دفع الزكاة نعم ثم بعد ذلك امدري صلى الله عليه السلام. رفض أن يأخذ منه زكاة ثم في عهد أبي بكر رفض وعهد عمر رفض وعهد عثمان هلك إلى آخرين فهذا حديث الموضوع هذا حديث قصة سعلا حديث الموضوع تفرد من روايتها علي بن يزيد هذا عن القاسم قال الإمام أحمد بن حبا كما ذكر الذهب في كتاب الميزان روى علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن الأعاجيب روى إذن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن أعاجيب ولا أراها إلا من قبل القاسم ولا أراها إلا من قبل القاسم أي أظنها هذه الأحاديث المنكرة والعجيبة إنما يعني كانت من قبل القاسم ابن عبد الرحمن أوهى الأسانيد أو أوهى أسانيد ابن عباس رضي الله عنه السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال ابن حجر هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب لا حول ولا قوة إلا بالله نعم إذن السل الصغير محمد بن مروان اسمه محمد بن مروان مترك الحديث هذا الرجل مترك الحديث عن الكلب محمد ابن الساعب الكلب المشهور المفسر مفسر مشهور إذن محمد إبو السائب الكلبي أيضا متروك متهم بالكذب متروك متهم بالكذب عن أبي صالح أبو صالح هذا مستمعنا المشهور استقال حجة من رجال بخاري ومسلي هذا أبو صالح اسمه باذان بالنون باذان ويقال باذان يصح يعني باذان و باذان إذن هذا الرجل الضعيف ومع ضعفه لم يسمع من ابن عباس لم يسمع من ابن عباس قال حافظ المحجر هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب إذا مثاله مثال الحديث الضعيف الآن مثال ما أخرجه التربذي من طريق حكيم الأثرم حكيم الأثرم هذا ضعيف على الراجح والصحيح رجل ضعيف بما سوى الضعف الحديث لا ذكر اسم أبيه يعني بحث في كتب التراجع لم يذكر يعني أبوه يعني إذن حكيم الأثرة عن ابي تميمة اسمه طريف ابن مجالد طريف ابن مجالد أبو تميمة من البخاري والسنم من رجال البخاري والسنم إذن عن أبي تميمة المجيمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كائنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الترمذيق على إخراجه لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأسرم عن أبي تميمة المجيمة عن أبي هريرة ثم قال وضعف محمد محمد دائما يريد به الترمزي يريد به شيخه البخاري يريد شيخه البخاري ما يقول البخاري ولا مرة قال الترمزي سألت عن هذا الحديث أو عن هذا الرجل يقول سألت محمدا أو محمد بن إسماعي عن هذا الحديث نعم وضعه محمد هذا الهديث من قبل إسناده قلت لأن في إسناده حكيما الأثر وقد ضعفه العلماء وقد قال عنه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب فيه دين يعني فيه دين هذه تضعيف لكن مو تضعيف شديد الراجح أن يقال فيه ضعيف الراجح أن يقال فيه ضعيف أحياناً ابن الحجر له بعض التساهل له بعض التساهل لذلك في كثير من الأحيان إذا كان الحديث فيه نكارة أو غرابة نبدأ بكتاب ابن الحجر التقريب ثم التهذيب ثم نتحول إلى كتاب الميزان للذهبي فنجد يعني دقة أكثر نجد دقة أكثر في الكلام على الرجال أي هذا الحديث خرجته هذا الحديث الحقيقة الحديث فقط لفظة من أتى كاهنا أو عبافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُزِل على محمد إذن لفظة الكاهن لها شواهد فقرت الكاهن لها شواهد أخرى فالحديث صحيح بذكر ما يتعلق بالكاهن بإتيان الكاهن والعرام أما ما يتعلق بأحديث فقرة الحائر إلى آخره فلا يصح أن يقرن به الكفر لا يصح أن يقرن به الكفر وإن كان طبعا من الكبائر لا خلاف أنه يعني من الكبائر لأحاديث كثيرة ذكرها ابن حجة ابن كثير في تفسيره يعرفنا عند الآية التي تتعلق به المحيظ والطهور على ذلك وأشبه ذلك إذن ابن كثير استوفى هذه الأحاديث عرفنا والعب الفخير قال بتخريج التفسير ابن كثير وخرجت هذه الأحاديث فإذن بضعة أحاديث على الأقل عرفنا في المنع والزجر من إثيان المرأة في دورها أو هي حالة بضعة أحاديث صحيحة أو حسنة بضعة أحاديث صحيحة أو حسنة مع عدا احاديث كثيره يعني هي ضعيفه داخل طبعا عند عامه العلماء أن ذلك حرام ان ذلك حرام حكم روايتهم يجوز عند أهل الحديث وغيرهم روايه الاحاديث الضعيفه والتساهل في اسانيدها من غير بيان ضعفها بخلاف الاحاديث الموضوعه فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطينهما أن لا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى أن تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام يعني تجوز روايتها في مثل المواعذ والتدغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك؟ ومما روي عنه في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد ويملغ التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقول فيها قال رسول الله الله عليه وسلم كذا وإنما تقول رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بعدنا عنا عنا كذا يعني المؤلف بيقول احيانا عن متقدمين عن متقدمين كالحاكم مثلا وكذا كان في اسانيد والان ما في اسانيد فالاولى ان تروى ذلك لا طالبي ضرويه من غير اسناد من غير اسناد فورا لان ما في اسانيد في ففي الوذكار كيفية رواية الأحاديث الضعيفة طبعا عند من يقبلها عندها من يقبلها وإنما تقول إذا ربيعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغا عنه كذا وما أشهى ذلك لألا تجزم بإسمة ذلك الحديث لجسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفها طبعاً هذا أيضاً عبارة عن قواعب نظرية أما هذا ما ذكره المؤلف مثلاً تبعي لمن قبله يعني من أهل العلم وإنما تقول روية وحكية وولدة وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن الحضور في خطبة الجمعة أو في موعظة شاملة أو عام، الحظ لا يكون هذه الرموذ وهذه الاستلاحات وضروية وحكية عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ويروى وينبغي لمن استشهد بحديث أو استذنى بحديث ضعيف المصرحة للسامعين ويقول يا إخواني هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنذكره للعبرة سنذكره للعبرة فأكد اليوم أن يصرح الآن للناس سواء في خطرة الجمعة أو في درس جامعي أعلم الأمل العلمي لا لا أهم كانوا قديماً يعني هذه القواعي عرفنا كانت يعني متداولة بين طلبة العلم فإذا العالم كان طبعا يملي أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة مثلاً على هؤلاء القال ما يقول يربا رجنا ورؤيا هذا شيء يعرف هذا الطالب انه قرأ في مصطلح الحديث فيعرف أن هذا الحديث ضعيف ان هذا حديث ضعيف كما يفعل المنذري في التغريم والترهيب المنذري في التغريم والترهيب حينما يذكر الحديث ضعيفا والله في الغالب يقول ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى على النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذن يقصد هذا الاستلاح لأنه في الأصل وضعه للعلماء ولطلوة العلم حكم العمل به اختلق العلماء في العمل من الضعيف والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة أوضحها أي بيّنها ووضحها الحافظ بن حجر وهي أن يكون الطعف غير شديد أن يكون الطعف غير شديد كتبت غير خطأ غير شديد أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد لاحتيار إذن هذا الذي يعني استدلّ من الحديث الضعيف أعرفنا أو عمل به في مسألة المسائل يشترط في هذا الحديث أن لا يشتد ضعفه على الشرط الأول الشرط الثاني أن يمدرج هذا الحديث تحت أصل معقول به وبعضهم يعبر تحت أصل عام والأحسن أن نقول حتى أصلاً مشروعاً يعني موجود شرعاً وليس مبتدعاً وليس مبتدعاً عرفنا مثال قيام الليل مثلاً قيام الليل سنيته ثابتة في و ومشهور السنة فلو جاد في الجملة أيضاً حديث ضعيف يرغب في قيام الليل يرغب في قيام الليل فقيام الليل ليس أمراً كما قلنا أو عرفنا موجود في الكتاب وفي مشهور أو متواتر السنة فيقبل مثلا حديث مرغب في الإكثار من النفقة وفي وجوه أبوار الخير فالنفقة ما عرفنا او الصدقة عرفنا آآ أيضا آآ مسنونة ننبن إليها ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة وكذلك هي مشهوره في السنه النبويه فمثل هكذا امر عرفنا ثابت في الكتاب والسنه أو كان ثالثا في الكتاب او في السنه فعند ذلك هذا الحديث الطريقي الذي يكون في يعني يدخل في هذا الباب عرفنا يقبل لا اسبه مثل حديث داو مرضى مرضاكم بالصدقه مثل الحديث ذاو مرضى قروم بالصدقاء هذا الحديث فيه أخذ ورد في خلاف بين الولماء الشيخ الأمماني حسنه أو صححه ومن قبله غير واحد حكبوا بضعفه الشاهد ولو يعني على فرض أنه ضعيف يعمل به في ماذا؟ فيما يتعلق بالصدقاء والإبثار بسبيل الله وفي أبوال الشيء أما مثلا لو جاء حديث ضعيفة في بعض الأمور التي ليست مسلونة على مشروع من الكتاب ولا من السنة مثل ما يتعلق بفضائل رجب ما يتعلق بفضائل رجب مثلا فلم يصح في فضل رجب حديث أبدا إلا أنه من أشهر الحرم هذه خلاصة ما قاله الحفاظ منهم إبو رجب الحنبلي لم يصحى في فضل رجل في فضل قيامه أو صيامه أو تسبحاته أو تهليماته لم يثبت حديث واحد لا يسند صحيح ولا حسن حتى عرفنا إلا أنه من الأشهر الحرم فقط هو من الأشهر الحرم فمثلا بعض الناس يسألون صلاة الرضائم وصلاة التوبة في شهر رجل في أول رجل ويكثرون من الصيام مثلا في أيام حدودة أول رجل خامس رجل وعشر رجل مما أشبه ذلك فهذا ليس مشروعا ولا مسمونة والأحاديث واهية فهي من باب الابتداء في الدين من باب الابتداء في الدين فمن أراد أن يكثر الصوم في رجل فاليوسا في الصوم الصوم المسمون صوم داود كما ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر بن عاص عنه صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داول كان يصوم يوما ويفتر يوما وفي رواية وكان لا يفر إذا لاقى وكان لا يفر إذا لاقى أي لاقى العدو العدو أين او أرانا أكثر من ذلك بل يصوم الأيام الثلاثة بكل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على المختار حينما يكون الهلال أتم ما يكون ويكون غاية في البياض يكون غاية في البياض لذلك قلنا لها الأيام البنية أو عند عامة المتقدمين مشهور يعني حتى في أهل السلف سيام الأثنين والخميس وإن كان حديث الخميس ضعفه بعض أهل العلمي ومنهم الشيخ الألضاني وصححه ويتعلق بالسياري يوم الأثنين عرفنا لكن المعروف المتداول عند عامة المتأخرين من السلف سيام الأثنين والخميس إنا أهو ذلكم إلا ما هناك لا هذا تفسير لقوله ابن حجر وغيره ان دريه تحت اصل معمون باي تحت اصل مشروع تحت اصل مشروع بمعنى ان لا يكون مبتدع كما ذكر امام سنان اننا تطبيقا عند العمل به في هوى هو بل اعتقد الاحتياط ما ما اعتقد الاحتياط نحن حكمنا على هذا الحليث بالضعف من الاحتياط احتطنا لانه لم يترجح لنا جانب الصدق والثبوت ولم يترجح لنا جانب الكذب والوضع توقفنا فيه وقلنا فيه حديث ضعيف أشهر المصنفات فيه أو أشهر المصنفات التي هي مضلة الضعيف يعني المصنفات والكتب التي يتواجد فيها الحديث الضعيف أو الأمكنة التي يعني يوجد فيها الحديث الضعيف الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء ككتاب الضعفاء لابن حبار كتاب الضعفاء لابن حبان أبو حاتم محمد ابن حبان هو الصحيح المشهور أحد الصحاح الثلاثة صحيح ابن خزينة صحيح ابن حبان صحيح الحاكم أو مخترك الحاكم طبعا ما تكلمنا على البخاري ومثلي بعد الكتب الستة في عندنا الصحاح الثلاثة الصحاح الثلاثة, الصحاح الثلاثة صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة قبله طبعا بالترتيب صحيح الحاكم أو مستدرك الحاكم عنده بالمقابل ابن حبان عنده كتاب آخر سماه كتاب الضعفاء والمجروحين الضعفاء والمجروحين من البواد فيذكر في تراجب الرجال هذا الرجل الطعيف أو المجروح يذكر الأحاديث المنكرة أو الموضوعة أو الواهية التي رواها هذا الرجل الطعيف عرفنا يعني هو متراجم رجال فقه يأتي بذكر رجل من رجال الطعفة كابن لهيعة مثلا ثم ينقل كلام العلماء كأحمد وابن معين وبيضهما في هذا الرجل ثم بعد ذلك يذكر بعض احاديث التي رواها التي رواها كتاب يتالف من ثلاثة مجلدات من ثلاثه مجلدات اذا وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهري والحقيقه من انفس ما الفه في تراجم الرجال المتكلم فيهم في تراجم الرجال المتكلم فيهم مع الأحاديث الغريبة والمنكر التي رووها هذا الكتاب مطبوع في أربع مجلدات كتاب قيم جدا كتاب قيم جدا نفيس نادر في بابه لذلك الإمام الذهمي في عصره يعني كان متخصصا في مسائل التاريخ بشكل شكل عام من اخبار هذه الأمة وحتى الأمة السادقة وأحوال الرجال لم يصنف يعني في الرجال وأحوال الرجال أحد من هذه الأمة صنفه الإمام الزهبي الإمام الذهبي صنف الكثير من الكتب في تراجع الرجال باسمه محمد بن أحمد الزهبي التركمالي إذن أصله من هذه المدينة في العراق هذه المدينة في العراق عرفنا طريبا من الموصل فيما أذكر طريبا في بناء الموصل فإن فيها طبعا متوفى سنة ثمان واربعين وسبعمائة سنة ثمان واربعين وسبعمائة شيخ والامام المزني متوفى قبله ب 6 سنين شيخ المزني قبله ب و 742 و في عندنا كتاب الضعفاء الكبير للعقيل كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي لا أدري المؤلف لم يذكره يعني العقيلي اسمه محمد بن عمر محمد بن عمر متوفى سنة 22 و 300 سنة في عندنا كتاب آخر أيضا كتاب موسوعة يعتبر في تراجم الرجال المجروحين والمتكلم فيهم وفي الأحاديث المنكر والغريبة والضعيفة كتاب الكامل في الضعفاء لأبي أحمد ابن عدي الكامل في الضعفاء لأبي أحمد ابن عدي مطبوع في ثمانية مجلدات مطبوع في ثمانية مجلدات ابن علي اسمه عبد الله ابن أحمد اسمه عبد الله ابن أحمد متوفى سنة 65 و متوفى سنة 65 في عندنا الدعفاء للأزدي كتاب الدعفاء للأزدي أيضا متوفى سنة 34 هذه أشهر الكتب في الأحاليث الضعيفة مع تراجم الرجال هؤلاء الذين يعني هم ضعفاء أو تكلم فيهم فإن مؤلفيها يذكرون أمثلة للأحاليث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة مثل كتب المراسيل والعلانة والمدرج وغيرها ككتاب المراسل لأبي داود وكتاب العلل للدار قطني وفي عندنا أيضا بداية العلل لعلي بن البديلي شيخ البخاري هو أول من ألف في العلل إذن أول من صنف وألف في العلل الحديث في الأحاديث يعني التي فيها علل هو علي ابن المديني وكذلك عندنا العلم للرازي صح ألفه ابن أبي حاتم كتاب العلم لابن أبي حاتم لكنه أخذ هذا العلم عن أبيه وأبي زرعة عن أبيه وأبي زرعة كتاب العلم لابن أبي حاتم موجود في مجلدين موجود مطبوع في مجلدين في عندنا ايضا العلل في الاحاديث الواهيه لابن الجوزي العلل في الاحاديث الواهيه لابن هذا كتاب اخر اخواني غير كتاب الموضوعات هذا كتاب اخر عنده كتاب الموضوعات كبرى كتاب اخر يتعرض فيه للاحاديث الضعيفه فيها اسد ورد وكذا اي نعم العلل المتناهية في الأحاليث الواهية لابن الجوزي ابن الجوزي اسمه عبد الرحمن بن علي عبد الرحمن ابن علي متوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة من غرائب ابن الجوزي من داود ابن الجوزي ذكر حديثا من الاحاديث ذكر حديثا من الاحاديث الموضوعه ذكر اذا ابن الجوزي حديثا من الاحاديث الموضوعه في كتاب الموضوعات وذكر ما مفاده أنه كان يعمل بهذا الحديث بمختضى هذا الحديث نحو من خمسين أو ستين سنة ثم تورينا له أنه حديث واحد أو موضوع فترك العمل به المقصل الثاني المرضود بسبب سقط من الإسناد لا أذكره الآن لو كنت أذكره لا ذكرته أكيد أي نعم أنا يعني ربما لما اشتغلت في تخريج كتاب الموضوعات لما بدأت بتخريجه هذا الكلام عام 86 وما رجعت لي هذا الحديث أو لهذا الكلام بعد ذلك أي نعم طيب المقصد الثاني المردود بسبب سقط من الإسناد المراد للسقط من الإسناد في تكرارها هكذا المؤلف فقط هو كتاب عنا قيم areas يعني ومصطلحات لكن هك لم يجيد هكذا ومجميل المقصد الثاني المردود بسبب سقط من الإسناد المراد للسقط من الإسناد ثم يقول المراد للسقط من الإسناد انقطاع سنسلة الإسناد تكرر العبارات تكرر العبارات هذا أحد أسباب ضعف هذا الكتاب أحد أسباب ضعف هذا الكتاب نعم المهم المراد بالسقط من الإسناد انقطاع سنسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواد او عن غير عمدا من أول السنة أو من آخره أو من أثنائه من أثنائه أي من وسطه سقوطا ظاهرا أو خفيا سقوطا ظاهرا يعني يظهر لكل, يعني لكل ناظر ولو كان مبتدئا مبتدئ في علم حديث أو متوسطا أو كان خفيا لا يدركه إلا يعني كبار العلماء والنقال أنواع السقط يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهوره وخفائه إلى نوعين هما سقط ظاهر وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرها من المشتغلين بعلوم الحديث ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه إما لأنه لم يدرك عصره أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به وليست له منه إجازة ولا وجادة يعني الوجادة أدنى أنواع التحمل تحمل الحديث يعني جمع الحديث أو أخذ الحديث عن الشيوف يقال له تحمل أعلى أنواع التحمل السماع من لفظ الشيخ ثانيها القراءة على الشيخ التي يقال لها العرب ثم مسائر المراتب الثمانيه ادناها ادنى هذه المراتب هي الوجاده ومن اهل العلم من لم يعتد بها اصلا ولم يعدها من من الوجاده لم يعدها من انواع التحمل قالت قال الوجاده ليست تحملا اصلا الوجاده ليست تحملا اصلا لذلك يحتاج الباحث في الأسانين إلى معرفة تاريخ الرواد لأنه يتضمن بيانهم وواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك وقد استلح علماء الحديث على تسميته السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب ما كان السقطي او عدد الروايات الذين اسقطوا هذه الاسماء هي المعلق المرسل المعضل المنقطع سقط خفي هذا النوع الثاني من السقط او الانقطاع الاول قلنا سقط ظاهر هذا الان سقط خفي وهذا لا يدركه الا الائمه الحذاق جمع حاذق جمعه حاذق اي الماهر حدق في امري مهر به اذا الماهر جمع حادث اي في امري مهر به المطلعون على طرق الحديث وعلل الاساليب وله تسميتان وهما المدلس المرسل الخفي واليك البحث في هذه المسميات السته مفصله على التوالي أنواع السقط الظاهر المعلق إذن بدأنا بهذا النوع الذي هو السقط الظاهر طيب انتهى الوقت إن شاء الله حوالي عشر دقائق عندنا للإجابة على أسئلتكم بعد ذلك نصلي العصر إن شاء الله نصلي العصر هل من أسئلة؟ طبعا مكتوبة الأسئلة أرسلوا الأسئلة إذا كان يوجد أسئلة تتعلق هذا الدرس أو بمصطلح الحديث أو حتى بشكل عام في عندنا أسئلة ديرها وريبها يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زمية هذا الحديث هذا الحديث خرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات من طرق متعددة وحكم بوضعه هو حديث معلم وهو حديث معلم وراجح أنه حديث ضعيف ومنكر والراجح أيضا أنه من كلام كعب الأحضار الراجح في حبيث زرها مريبا يقوله الرجل من آخره أنه من كلام كعب الأحضار كما جاء عنه بالسنل الصحيح على شرط البخاري أنه قاله وهو مستند إلى الكعبة وهو مستند إلى الكعبة هذا هو الصحيح فبعض الضعفاء وصراق الحديث ركبوا له أسانيق فكثرت هذه الأساليد في الظاهر فراج على بعض أهل العلم فحكم بحسنه وحديث يعني واهي من حيث السند والمثل منكر والمثل منكر بل منكر جدا أي نعم درهم ربا الحقيقة لا يساوي زمية واحدة عرفنا درهم ربا يقول الإنسان لا يساوي زمية واحدة بلك هذا حديث منكر نعم في حديث آخر نفس المعنى الربا سبعون بابا أدناها أن ينكح الرجل أمه أيضا حديث منكر باطل والراجح أنه من كلام كعب الأحبار حققت انا الكلام في هذين الحديثين واستقضت في فيهما فهما من كلام كعب الأحبار وولد أيضا هذا المعنى عن عبد الله ابن سلام أحد الصحابة الذينا هو يعني في الأصل من أهل الكتاب الشيخ الأنواني رحمه الله طبعا حسن أو صحح وكلا الحديثين طبعا نحن نحترمه ونجده عرفنا ونثني عليه خيران لكن كل انسان معرم للصواب والخطأ وكما قال القائل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه يعني من كثر صوابه وندر خطأه فهذا من النبلاء الشيخ الألغاني رحمه الله من هذا الباب نصحك حليث من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لا يعذى في قبره نعم حليث حسن لكن إذا كان من أهله يعني إذا كان في الأصل كان صالحا كان تقيا فإذا مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة بشارة خير بشارة الخير وليس هو يعني هو كل شيء يعني أن يكون من أهلي الفضل بالأهلي أو الخير بشكل عام الحديث المقطع ألا يستعمل جميع الأحاديث مجيب على ما استطاعك أن أخرقها ما قولك في أثر ابن عباس في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هل صحيح هذا الأثر فيه أخذ ورد هذا الحديث او الأثر فيه أخذ ورد نعم. الأثر معروف الوارد عن ابن عباس أنه قال كفر دون كفر كفر دون كفر ما داره على هشام بن حجير وهذا العجل هو في الأصل مشكل في خلاف بعضهم ضعفه بعضهم لينه وبعضهم حسن أمره وبعضهم حسن امره فرجح في خلافه وعلى كل اثر ليس بحديث مرفوع حديث من اراد كان هذا الكتاب ضعيفاً فلماذا لا يبدل الله أعلى؟ ما قلنا الكتاب ضعيف في الشكل العام، ما قلنا الكتاب يا إخواني ضعيف قلنا من الأشياء أو من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف مؤلف من المؤلفات أن يكرر أحياناً بعض العبارات بغير فائدة، أن يكرر بعض العبارات أو الجمال عرفنا بغير فائدة لكن قمنا هو بشكل عام كقواعد ومستلحات ينقل عن من قبله ينقل عن ابن الصلاح وعن ابن حجر وعن غيرهما الكتاب بشكل عام جيد إن شاء الله لكن ما أحد نعصوه غدا إن شاء الله الواحد منكم يكتب ويؤلم وسنرى الأخطاء الكثيرة التي ستصدروا منه والنقاط كثيرون ينتظرونكم هيا إبدو هناك من يدعي أن من السنة سيامة الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر 14, 14, 15 وقال هل هناك دليل يدل على ان من السنة سيامها في نفس الشهر قلنا بالنسبة للثالث والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري طبعا عرفنا على سنة ثابت في الصحيح عن أبي ذر الغفاري وعن أبي الدردار وأبي هريرة وغيرهم ما يتعلق بالثلاسة أيام عرفنا يوم الاثنين قلنا حريث يوم الاثنين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ومرة سئل عن ذلك قال هذا يوم يعني ولدت فيه ومعثت فيه ولدت فيه وجاءته البعثة عرفنا في يوم الاثنين يوم الخميس هو الذي ضعفه الشيخ الأنظاني ما يتعلق بصيام يوم الخميس مع أنه كما قلنا عند عامة المتأخرين يقولون بتحسين الحديث وباستحباب الصوم في كل اثنين وخميث أو يصوم ثلاثة أيام يوم بيوم وكان عنده همة يصوم يوم بيوم فحديثه في الصحيحين وهو حديث المشهور هالكتاب الفتن لنعيم بن حماد فقق أم لا معلوماتي أنه لم يحقق لكن لا أدري, لا أدري إذا كان هناك من قام بتحقيقه الأخ كتب لحماد بن نعيم لا هو نعيم بن حماد نعيم بن حماد قلب اسم الرجل هذا باب القلب سهوا أو خطأ هل هناك البخاري حديث يقول إن فاطمة رضي الله عنها ماتت واجدة على أبي بكر نعم صحيح هذا الحديث خلاف في مسألة فقهية بين السيدة فاطمة وأبي بكر الصديق خلاف في مسألة فقهية فكان النبي صلى الله عليه وسلم له سهم في فدق في خيبر له سهم فأبو بكر استند إلى حديث إن لا نورف هذا الحديث موجود في الكتب الستة والمسانيب وهو حديث والمشهور عذبه او ابو بكر وعمر وحتى علي كما ثابت في الصر وهو ثابت في الصحيحين ابنه السينه فاطمه عرفنا ما سمعت طبعا بهذا الحديث عرفنا فكانت تريد أن تاخذ ميراثها النبي صلى الله عليه وسلم أو ميراثها من أبيها في فد فكان ابو بكر استمسك بهذا الحديث عرفنا يعني ما أعطاها ذلك ما أعطا إذن مسألة فقهية أشبه ما يكون بخلاف فقهي أبو بكر رضي الله عنه عنده نص وهي ما عندها نص هي ما عندها نص هذه المسألة بسيطة ما فيها شيء يعني ما هو خلاف ناص ما قبركم في كتاب المصطلح الحديث للشيخ محمد صالح العسيمين الشيخ ما شاء الله صالح العسيمين بشكل عام هذا المؤلع هذا العالم بشكل عام في أي فن كتب وألف هو من المتثبتين المتقنين بشكل عام في أي علم صنف وألف أو, أو تكلم فكتبه كلها مفيدة لكن أيضا كتابه مثلا في المصطلح الحديث الشيخ طريقته وطريقه طريقه الاصوليين تقعيد القواعد يعني إذا الواحد كان اذا كان الواحد منا مبتدئا ربما سيجد صعوبه في فهم بعض عباراته أو ربما الكثير من عباراته عرفنا فعبارته قويه عبارات الشيخ ابن عثيمين قويه سواء كانت يعني في مصطلح الحديث او في غيره طيب والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم